و ع ب عالزلمه لي يلخص هامته ه ي مو كل الزلم تنعد رجال ولا تباعت بيه كل من جابته え <Yeah. S 2>、yeah. وهم ضليت ماعجبك تحب لي جرحك ما تحب لي حبك ليش بستيديك لي جرحك ما تحب ح علي تفضل الله I'm gonna see You're مستاهل والله وحيل والله وحيل ووحش كي هم الليل الليل ارجف خجل, خجل من ر ا س ا لحد الجيده ساعه تغمض ع ي و ن ا ساعه ت ب د م ا ف ا ر ق ن ي لحظه يجي كل يوم بحلم وين مااروح أ ن ا ش و ف ه شبيه ماجا يفتهم طيب مايفارقني لحظه يجي كل يوم بحلم نفس ا ح ج ويا روحي هالي وش ذكرني ب ي سيته لو طاب جروحي مستحيل أ ر ج ع ع ل ي やってる قاعده خ ا ي ل ة يمي هو م د ر شبيع سوا يمشي ش و ف ه اقفال عيني قمت اشوف الناس هو قاعده خ ا ي ل ة يمي هو م د ر شبيع سوا حلم هيجي سوى بيه ي بسيط الله كريم خايلك غصبا علي ذكرت حب القديم حلم هيجي سوى بيه قلت انسى الله كريم 「あっすばんは」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」「」」「」」「」」「」「」」「」」「」」」「」」」「」」「」」「」」」「」」」」「」」」「」」」」「」」「」」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 ثنيان تفارقنا احنا وانتهى حبنا وخلص ا م ن ا ذكرته وبروحي قوه جران النفس ممتدور حجاني بل ك ش و ف ة من بعيد قلت يذكرني نساني اني مات 「ああ!」 وشمالك تون وش انت ربع اللي اون و ن ي ت يا حمام ا ل د و ح وشمالك تون انت ربع اللي اون ي س ح و ن ي ت مو بس انت يمر ب ك الحزن انا حزني من الزغر ربيته يا ناصر مو بس انت يمر ب ك الحزن انا حزني من الزغر يما ربيته صار مثلي يعشق ويهوى وصار مثلي بالشعر خليته علمان على الجقاير والتتنو بي يشرب لو خلص باكيته صار ثوب الوافل مو مصردن وبالجمر وبالدمعه غطيته هو اسود بس اشوف ابيض قطن ومن كثر ما حبني مليته 「うん」 الله بي. أكره بس الله يعرف ب ي أ ك ر ه ه م كره بس الله يعرف ب ي و ق ل ل ل ر و ح حقدي وبالحقد زيدي ولو, ولو لحم البشر لحم البشر ماينوك المكروه لكاكل من لحمهم لووق عبيدي ولو لحم البشر لحم البشر ما ينوكل مكروه لكاكل من لحمهم لووق عبيدي عيب ب ع الزلم يدنك ا ل ن ع ا ل س ل م الي د ن ك بالنزال عب. عب. عب او عيب عالزلمه اللي مته عب ع ي د ن ك بالنزال او ع ب ع ا ل ز ل م اللي يرخص هامته هي مو كل الزلم تنعد رجال ولا ت ب ا ه ت ب ه كل م ن ج ا ب ت ه عيب ع الزلمه ليدنق بالنزال وعيب ع الزلمه ليرخص هامته هي مو كل ل ز ل م تنعد رجال اولا اتباهت ب ه كل من جابته هاك هاك اخذ ام البنين اعظم مثال هي حامل بالقمر وتنخته وهاك اخذ من ف ا ط م ة وشوف الجلال بعد ما ص ا ئ ر حسين وشافته يعيب عالزلمه ليدنق بالنزال وعيب عالزلمه ليرخص هامته هي مو كل سلم مو الزلم كل تنعاد ر ج ا ل ولا اتباهت بيه كل من جابتها اك هاك, هاك اخذ, اخذ ام البنين اعظم مثال هي حامل بالقمر وتنخته وهاك اخذ من ف ا ط م ة وشوفه جلال بعد ما صار الحسين وشافته اكو أ اكو تلقاها بثقل ثقل ا ل جبال ك و ت ل ق ا ه ا الجبال أكو تلقاها بثقل ثقل و ك بخفت الريش واكثر خفته لا يغرك لا يغرك هالزلم بس بالجمال لا يغرك ه ا ل ل ز م بس ب ا ل ج م ا ل ه و ي عدنا والشرف ما صانته واكو بزر خير ودلال وصار عدها ا ل شرف ثابوا لبسته الرمر بالهيمه كاشخ عالرمال الرمر بالهيمه كاشق عالرمال من نجاه الروح طير كشكته الشرج دوم الشرج ماحن عالشمال وشمال الشرج يكره ي ج ي د ه من تقيس ا ل ز ل م ة من ت ق ي س من تقيس ا ل ز ل من تقيس ة قيسة م الذيل ا ونفس ما ب ذ ي ا ل ه تلقى بقصته